even وتنجد صور من هذه الجهة في هذا المنجد وذلك سيثنة رابعة من هجرة من هذه صلى الله عليه وعليه وعليه وصحبه فبعد أرضاه أشكول فقط من رجلة أهد وفي شهر فقط أسد ضاقتهم من عطل واجهار هاتان قبيلتان. تبقنا ما بين مكة والمدينة وهما بظنان من العرب مشهور لهم لظامن بظنان من العرب مشهور لهم لظامن ان القبيلة من هذين القبيلتين أو من هذين الأيام إلى النبي صلى الله عليه وعلى نبيه صلى وسلم ليعلمهم الإسلام ويقررهم القرآن ويقررهم على شرائع الإسلام فإن فيهم إسلاما فبعا النبي عليه وخلاله السلام للضائفة من الصحابة قيل كانوا فتا وقيل كانوا أكثر من فتا ومن هذه, هذه النبي صلوات عليه وسلم أنه كان يؤثرهم إلى من يضر فيهم مصير يؤثر إليهم من يعلمهم الإسلام ويقضيهم القرآن والقرآن في طول الإسلام ليس مجاما كالقرآن في هذه الأسمان القرآن في هذه الأسمان ينقم به أما القرآن في عهد أول فكان يتدبر ويتأمل ويبهم ويعمل به وكان قابيل الاسلام بالفعل كما قال ابن السلف كان حاملا لواء الاسلام كان منضبطا بشرف من حاملا لشرف مضبطا بشرف ولذلك هذه الطائفه المتميزه من سفراء الاسلام كان يطبق عليهم لغه لما ان الطريق من هذين الهاجرين يزعمون ان اثناما فيهم ويسقطون من يعلمهم الاسلام ويقرؤهم القران ارسل اليهم النبي عليه الصلاه والسلام وظيفه من هؤلاء القران كمحبه وقيل كانوا اكثر من ذلك لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام ليعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب لن ترى من الخير وما نجد السوء كما قلبو عن وجل ولكن هذه الاحداث تنبئكم أيها الكرام أن أخذ لا يعلم الغيب إلى ما وما أخذ الله يعلم الغيب إلا بإذن الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من الطاعة فانه ياتكم الميل لديه ويدخل فيه رقدا ارسل اليكم النبي مسلم هذه الطريقه من الصحابه وامر عليهم ميرسل ابن ابي ميرسل الغنوي رضي الله تعالى عنه وكان من الدعاء والقراء هذا الصحابي الجليل عاصمه ابتسامه الاوتي وايضا حضرت ابن علي من بني عمرو العوص وهيث ابن الكلم في الجدار ابن الكلم اا حتى حث كانوا او نزل في هذه الجوتين تم هذا الفاء في وهذا اللام طريق من مكة خرجت عليهم وغطرت بهم عمر ولطفه رضى الله عنه ان يسلم ويقول انه يكون لمن يكون لطفه فلم يكن لطفه ان يكون لطفه ان يكون لطفه ان يكون لطفه ان يكون لطفه ان يكون قبيب ابن عزيح رضي الله تعالى عنه وذلك ايه جده منك بهما مكة فاشترهما بعض أهل مكة بما تقضلوا لهم في رضوة مكه هناك مواقف سننسمعهم الثاني وأريد من كل أخذ من كل أخذ أن يجعل في هذا المصم نحن الله لست في منزل عباد رحمته نحن الان قتل اصحابنا في مدى الرجيع وهناك ايران زي ادم ديفيدندا وطبيب معزي وكلهما قد وقع في الابد ولكم ان تتصوروا ان كل واحد منكم اما طبيب او ذلك لأن كل واحد فيكم ماذا له نفس طبيب ومرة قمت بيه لايه وخبرت تلقى قبل قبيل ابن عزيح رضي الله تعالى عنه قد قتل قبيل ابن عزيح بعض من مشرك قريش في غزوة بسر فلما طالب الغداره للمسلمين مكتا باعوهم لأهل مكت وضعوا سبلات مصر سنرى كيف قتل قبيل رضي الله تعالى عنه لما تجمع المحفقون على قدره استمار متيجا من بعض بلاد الحادث التعامش والحادث التعامش كان قد قتله قبيل في غزوه بك يعني الحادث فأولاد الحارث اشتروا قبيب لكي يخلوه بمن بيمينه فلما علم انه مقتول استعرض مرسياً من بعض الناس الحارث ابن عامش الحارث ابن عامش ليز كي يختألت بها سبحان الله لتم مقتول ولذب زي ينسل كل مبن الاتحلال, الاتحلال. انظر يعلم أنه مقتول ولدي لم تغيب عن جديد يريد أن يقود بالسلمة بين هذا يطور فيه اياها إياها فوضل عم صبي لها فدرد إليه حتى الثاني السب نظر لها فلولد تغيب المعدة لتعصر ودخل حمد وفي الموت وفي هذا الحال لنا أن تتطور كممكن يقول أيها المشركون إذا لم تضغر صراحي تأطى ورقبت هذا لين؟ هذا الطريق هذا غلام ولو فعل ذلك رضان لا تابس له مع الجزء إذا يريد أن يبكى نفسه هو في الاخر ولكن اتت له الفرصه الناجحه كان يكون كذابتر يقوم مثل ما وحاطط الموت عليه على الاكبر اي واحد يقترب مني هذا الحوار الذي يجيلها به ممكن تقول اذا ارسل كذاب بهذا هذا الطبيب ماذا فعل هذا الصحابي الجليل اسمعوا معي واركزوا فيما ستسمعون لما وضع انا طغي لها او وضعته حتى يثاب فوضعه على ثقلنا خليبنا عليه حطه على ثقلنا فلما راىه فري عن عرف ذلك منها او في الولد على شجر خطير تعض وفي الروض هل ينقع شريط ان ولده مقطول لا فقال أتخشينا أن أكلها شبه أخلاق الصحابه الذين ربطانه النبي عليه الصلاه والسلام هذه القصة تريد أن نهزيها لكل من فكر أن الإسلام لا يضبط بشعر ولا يتأيت بأجرية أبدا فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ربطة that uh our -huh. folks في الحديث يعني يتكلم في الحديث والوضوء ترى الذين يقول منك وليس منك ثم صفا وما كان الا رزقا اراى طاولا الله تعالى يعني فلما خرجوا في الحرم ليقروا قال دعوني اصلي ركعتين ثم انصرف الي ليس انصرفوا مشكين فقال لولا ان تروا انما في جزء من الموتى لولا انكم تظنون اني او تظنون اني اصاف الموت ذهبت على الوجتين فكان اول من انهر ركعتين عند الفجر رضي الله تعالى عنه فاول من سلم عند الفجر ركتين هو مين بن عبد رضي الله تعالى عنه وكان ذلك كان الله عليه وسلم. ثم قال اللهم على هذا وانقلهم بسلام لو شتين فقال مالك باني حين اوطى المسكن على اي شق كان في الله مطرح وذلك في ذات وإن يشد يبارك على الاطفال حلو ممتعا ثم قام الى الوقف ابن الحافظ اللي هو أبو الحافظ ابن عادم فقتله الله تعالى عن ابن عزيز هذه قصة قريب ابن عزيز رضي الله تعالى عنه أي قصة طريقة في هذه السنة تبيت رضية الله عليه وعلى آله وآله وآله وكاذا أبو الله تعالى يحفظ لأوليائه ما يحفظ يحفظ لأوليائه ما يحفظ وقلوا أنكم جميعا لو كنتم في مقام طبيب عليهم ماذا كنتم تصنعون؟ فكروا كده. لو كل واحد فيكم قد صور وانتهت وأيأتهم و... و... ضغرة البجاء ولكن لكن فكر الى المال الا, إلا هذا الطبيب فذلك، اظن أقول طبعا تتليلون في رأي الزرق هناك مضرية في مسائل الجهاد تسمى مسألة الفترق أو نقول لبأ لأن تعمل هذا الغلام ترقا والوسائل في في أحكامات المخاطر ومشنقات المصوريين ولن من هذا المرهب ولكن حتى لو جاد له ذلك فانه فعلا هو أفضل واعلم لانه في مقام الدعوه يا الله انظر هذه المراه عندما اتبعت الى بنت كيف نعدته وكيف وصفته تصور لو انه لم حاولتها هل كان يمكن ان تخوذ لم ابدا الى الافعال الصحابه وصبرهم على الاذى والحق كان من اعظم اسباب دخول الناس دين الله عز وجل ولما تطهر طريفا تطهر ساله حسابة الله تعالى عنه عوف بن كان من الذين قتلوا فيه في مدى في رجيع بعد قتل فقد قريش بعثا ليسير هذا المطاوي من وحي الذات ام ترى ايضا من اهل قريش والندى فارى المجلس عوديني اليهود عوديني او على أقل ايش اختار الخطيب؟ ايش ايه؟ ايش اختار ايه؟, إيه؟ من في ابن هو احد الغدل من قطل وكيه ما فكان عصر ان الله تعالى الا يمكن احدا من المشركين منه انظر الثالث خطر فبعث الله عليه مثل الظلات من الدبر الظل من الدبر, الدبر ايه؟ كزحف بعث الله تعالى عن الزحف اللي ارتد منه يا وين من اباع الله تعالى عليهم الشدائد من السفر فخرجتم من رسولهم فلم يقدروا على شيء فيه رضي الله تعالى عنه اذا مر الى الرسول وهو مكبل في الحديث ياتي اليه الثمر يضاف الجنه وليس في مكه فما ربهم وفي صلاه ثانيه بعد البساطه ربنا يعني الرسل الشافي بغله للتقوى فلا يستطيع احد ان يقترب منه او ان يصل اليه سبحان الله فما دام يرسل شديده على رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت فيها على صحابه رسول الله وكتب. وعلى الزيادة خضراوات ثمينة، وذلك في رجوة مشهورة أو في أوقعة معلومة ويبدو معونة، يبدو معونة، وإذا أبصر النقطه على العين العين تلها معونة، معونة ما من جملة، أما معونة فهذا ماء من سليم، ودل سليم. قبيله تقصم شمال الحجان ما بين مكه وكريمه يبقى شمال الحجان فيها قبيل الثاني السليم تعيش ما بين مكه وكريمه ومال سليم عندهم مال تعيش تسمى المال ذي معونه ما الذي حدث عند مثل معونه ما الذي حدث هناك وهل كان هناك مصاب مقام المسلمين ام ان المسلمين هم على الوهم سنرى بعد ان نسمع هذه القصه قلت لكم بان موقعه الربيع وما الرجيع كان بعد اربعه اشهر من غزوه اغد وذلك في شهر فصل ايضا في شهر اسفي في نفس الشهر حدث هذا بعد. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجل من القراء من القراء القراء القراء القرآن كذلك يجبعون القرآن الكثيرين القرآن. هنا ممكن واحد يحلقون كل سنة وثثة شهور وثمان شهور وثلاث شهور وعرض واحد يعتذي عن ايه؟ صور القرآن جاء في شهرين كله فضوه في شهرين أما الطهاره الكرام فكانوا يحفظون القران في السنين معقول في عبد الله بن عمر في ثمان سنوات وما اعداه ذلك لان الشان ليس في في ولكن الشان في ماذا في التهدي والعمل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من في بعض في القول وذلك الثلاثه ولذلك في شمال ايجاز ما مكه والمدينه وهذه القصور هي رحم واخوات واخيه وايضا لهم اخيه وعندها تدعوهم الى الاسلام ويقرؤوهم القران وَيُسَاهِلُوهُ مِنَتَاجُ عَلَى على إذا تَجْعِيْهِ مُلَاسَ مُهِمَّتَا مهمة دينية ومهمة الكريمة المهمة الدينية الشرعية مهمة الدعوة إلى الله مهمة الدعوة الله دعوة الأسئلة إلى الله القرآن تعليمهم وتعريفهم دين الله عز وجل فإذا تأخذوا الله وقالوا المسلمين تقول تبعيه كما هو عكريه وجده لو اكتبه لأني هو عكريه فليكن هؤلاء الصحابه في حسنة هؤلاء المسلمين هو عكريه بغيور ايه بالفضل هذه الحصول من قصية ورعل ودكوان ودكوان كلهم خرجوا مجدد شديد في معولا فقتلوهم عن فترة ابي ميرك. قتلوهم عن فترة ابيه. ولن يقفوا الا عنه. انه ميز التطريق الله عنه. في الهضل فإن المشركين اترواه. الله صلى الله عليه وسلم حالة تسجدها وتجاره شريف يشتلوا فتاة عددين صمام حذراً قليلاً ويشتلوا فتاة يحجبوا راته ويسقوه وفي نهاية بكل ولذلك عدد المنائي في ناحية دي عدد وقت من البني عادل. وبنو عادل كانوا سليم نساء رجلهم من وعندهم هل قلتها فراد عليهم فقد ينظر ولم يعرف أنهما أنهما مسلمان من ثم ضعوا فلان أقلمين نداري من بني عزم هل ينعرف آه هل سليم اللي هم يعرف في السمين. ولذلك كان من يعني جلاء بني المطير المليئه كما سياتي ان المسلم سعى الى الجبل فيه في درع الهيئه لهذين القبيلين كما سياتي بيانو ان شاء الله من الاشياء جدا في بني الاستماع هنا الاصحاب الجرام لما طلبت اليه من بني وما بهذا بهذا خطوهم أدلوهم انجلوا مسجدهم دلوهم يعني قطع بذلك الأشياء الحديث وذوق رفضوا الطقال وقالوا إلى الموت وعند قال الطقال ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضيت بيلي عنا فأخبر الله تبارك وتعالى الزريق ومطراته عليه الثلاث بما خدث من هذا الفرع من الأشياء الضيب أيضا أن أولاد القرآن كانوا يستطمون بالنهار ويقيموا الليل. ثلث نهارا النار سطر وإذا هذا يرسوهم وإذا ذلك قصوري زريق ليقيموا الزريق معناه كانوا متافرون ومثالة وزحراء إلا ان قيام الليل لم تنسوك ولذلك عندما علم النبي عليه الصلاة والسلام من وقتل أصائمه الكرام أخذ يبعو على هذه القبائل شهرا وذلك هو أخره الجنود والبنود ليس مخصوصاً في صلاه الفجر كما ينظر بعض الناس وإن كان ذلك مفهوما او ظاهرا في لبعض أهل العلم كريما بشبايه عليه رحمة الله ولكن مكة النبي عليه الصلاة والسلام يضلط يضلع على هذه الفضائر شهرا شهرا ولكن صلاة في كله في انسانه كلامه ولو تلمنا بصحة هذا الحديث وليس بصحيح فإذا القلود ليس معناه الدعاء ولكن القلود معناه طول التيام فكل من اجتهد في عبادته واجتهدت اختيات الديام كان قريبا ومنه خلق صارع ارجال انت لبر ربيما كان امه طار حديثا وما كان من المشركين قال جل وعلا ان كان مدير الطاعه للجبل مجتهد القيام بين يديك وايضا قول الله عز وجل يا مريم اقمدي بربك واسجده وركعي معه الكريم فالجلوس المفصول هنا الاجتهاد في الطاعه والعباده وهذا يشمل ايضا الدعاء ولكن ليس هذا مخصوصا للدعاء وليس ايضا مخصوصا لدعاء طلب الفازل ولذلك كرز عن بعض عندما سئل عن ذلك قال انزل برعا فالاوفق والاحب ان تتجذب هذا الاقرب الا اذا سليت بشيء من ذلك فتكون تكون مهموما لعباد فعليك وهذا يرمو بقول هذه الأذلة انما زُعز الإمام ليُتمّ بها أيضا أي من الأشياء الطيبة التي حدثت في آآ هذه الثلاث علامة سيدنا رضي الله تعالى عنه قال لَمَّا ضُعْنَ خَرَارِ إِلْهُ وحرامت بحال هذا وقال انا وكان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل رسولا الى بعض العرب الى بعض العرب اللي حضر الاديب من اوراق قوم ارسلهم معهم حتى نزل من فقط فلذا أحبت في قال قلت ورد من قال قلت ورد من تعمك اي أي شيء ثالث شيء إنه قتيل بين أعدلين من الكفار بين أعدلين من الكفار لم يجب من يغسله او يكثله او يغسله او يصلي عليه ليس ليوالد زوجه ولا, ولا ابن ومع ذلك يقول فلت وربط الكعبه فالفوز العظيم ان تحسن لك القاتمه هذا هو الفوز الفوز العظيم ان تحسن لك القاتمه ولو كل مسلم فكر في القاتمه وقاتها عند الله تبارك وتعالى سيؤدي لهما خير ما يؤدي بان عمرو المبيض الضبري في رحلته هذه بعد ضغط الاصحاب هذا حاول رجل من بني عامر فمندما على شرب لان بني عامر قلتان لبعض مطالبات السليب فعاد عليهما او تعالى عليهما واختلفوا فولا تحكم بين ذي يهود من ولمحضرية هذا الكبير أن النبي عليه الصلاة والسلام انقرض منه المساعدة أن يقفه إلى مساعدة فالحضر في دولة سهدات المسلمين والدينة رمضة الرجيمة ففرق النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود بني نظير ليرقض منهم المساعدة في وداة هذه القديمين هؤلاء اليهود واليهود ما ادراكها اليهود صارت هذه الكلمه تبا مع ان اطمئن به الكلمه باللغه طيبه انا هدنا اليك إلي. اي رجعنا والدنا وتبنا اليك يا رب فالحول بمعنى الرجوع والتباه وسمي اليهود يهوذا لانابتهم واولوعهم ولكن الذي حدث انهم من خلال السنين وعمر التاريخ قتلوا رسل كثر وكذبوا برسل كثر كلما جاءهم رسول بما لما هو انفسهم فريقا كذاب وفريقا يقتلون يا الهي ربنا اتي فريقا كذاب وفريقا يقتلون وفريقا يصدقون يعني جمع الجسم فيه اثنين اثنين بقر يعني جهود لكن انطبقهم لا ولذلك كان هذه الكلمة من كلمة بس وقيم إلى كلمة هدم ولم لو أحد أنه مثلا انت إتكاري. ممكن مش لا الحمد لله الشيخ دي يهودي معناها البط خديعه الجنش الخيانه الديانه معناها التاج معناها الغيبه معناها الجزاعه معناها الوضيعه هذا كل هذه المعاني ومقادتها وما يلتفت منها ويتفرغ عليها يقول معصب في راس هذه الكلمه وهي اليهود؟ او اليهود؟ يا اليهود دا يهود؟ أعوه بالله فأني يعرف اخلام انطلق الى بل مضيح ومعه بعض الصحاب لكي يسألت هؤلاء اليهود المعقولة في الطابق ذي لهذين القديمين وبالو مضيح كانوا يسألون بعض مناطق مدينة الذي حدث وهناك بعض السلطه تبرز هذا الثياب ولكن الله تعالى اعلم به ويمكن ان يكون هذا والذي خدم ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ملتزما تجارا متجئا اليه الحدث انهم ذهبوا الى خطرنا العظيمه وارادوا ان يضربوها في راس رسول الله فخشى وهو متطلب بهذا التجار فقال سبيعاً وقال نوعاً وأوعى عليه الصلاة والسلام ان أجد هجئه لقتال اليهود فهجئ المسلمون لقتال اليهود الذي أبداً أبدا لي في عليه ليال. في عليهم وتمر نبي عليه الصلاة والسلام. الحصول للدد. والله الضرن بالنبل. والشجر انه يقطعه وان يُعجر. يتطلل امر بالحق الشجر وحركه. وامر برشقه بالنبل وهجاره. في الوقت. فلن اشهد عليهم الوقت فطعنا لا تفيدك إن المطلب لترك حتى يطلع عليهم فوضع أضع الشجر وبدأ يضع بالنبل ويطاطرهم حيطارا السوال معه على الرحيم فطالعه نعمه عليه الصلاه والألام على الرحيم انه لا يطلعه شيئا من السلاح سلت اهلا قبل أن يجلوا عنها وهذا اليهود في كل وقت اليهود بأمرقوا بياراته إلا فرقوا. وهذا قول الله على وجل يغربونه ويغدقوا بأيديهم وأيديهم أسمين ذهبت لزيار مستعمارة يمين كانت مستعمارة خارية وذلك your life is في قوس للثدي الظاهر هو فقط الظهور ان نباتات الخضراء اللي هي بتضرب يكون الضوء التسمير محروق لم يتحبه اي تسخين واخد وهو المعمل اقل من بدر حدثي معناته انه لما كان في الحد من الدبابات فالفشل دبابه, دبابة يجد في كل دبابه نسخه من التوراه بل لان جنودنا ليس هناك نسخه من القران موجوده لدبابات ولدى الطيبورات ولدى اي حد كأن القرآن رجس من عبد الشيطان سبحان الله ولذلك لما نزل الله في شراء في الدين ولما تايجنا قليلاً بالله على الله وطم الله شيئا في يتبقى بيه والله تعالى يوفق من يشاء فضعه الى إلى سنة اليهود لكل مصدور وهذا الذي في المأصل في هذا التنسي القطر شرقا عندما قد للمسيطات عرقه التي تبقى كل جديد جديد كده وكام هو لو مين اللي هي مدفولها السيواريه المسلمين بيركوها من الغده يا بيتيشن الكنبيه الحلوه اللي مزقها حتى جعلها السيوار سيده جدا اضحكوا لك تصنيع السيده هذا لا تزيد احد بكوبي سبحان الله فانظر الى إلى الطبيعي مين غير شهيد بن عبديه رضي الله تعالى تجمع هذا في التحضر وفي القيم وفي الحضور الفاضله التي تعلق علمت القضيه او الحيضه هناك بعض الاشياء وبعض بعض التي حدثت في هذا العام من ذلك تحريم الخمر تحريم الخمر اثناء كالطعم بدل النظير سبحان الله تحريم القبر اثناء حصاره للمضيف طبعا لا نستطيع ان نقول لماذا اقترب القبر في هذا الوقت للذات بالذات لكن يمكن أن نتامل بأن يهود المضيف كانوا يمتلكون مشارع واسعه وهذه المتاع ان يظلم عليها النكيل, النخيل والهجره السنه وزخرفه العنب يستعمل منهما شكرا ورزقا حسنا واليهود يعرف عنهم تعسيق الخمر وهم الذين يتاثرون بالخمر فلعل المسلمين ان يصيبوا منهم خمرا ولذلك حرم الخمر حتى اذا وجد المسلمون خمرا يكون الخمر قد فتح عليه لعل ذلك والله تعالى اعلى واعلم فجريع تحريق الخطر دي في القاضل من لما هو في نزل تحريق الخطر في شهر الآثان قل للتخير ابن علي رضي الله تعالى عنه بيننا في سنة ثالثة الى الحزن فالحزن أعتاد سنة ثلاثة ثلاثة في رواه في العهد الرابع تدوج علي صلى الله عليه وسلم بأم جمل متكي بذلك للطغيان التساهل الهلاليه وكان مسلم بأم الجمل متكي بكرة صلى في الله على الجمل ولديها رضي الله تعالى عنها مكة شهرين او أو ثلاثة أشبر أم وفي سنة في شهر شوال لأتقال الأمر هو شوال تدور الله عليه وسلم يقول أنه سنة بالدومية وكانت ذات سنة وولد ذات سنة وولد. أي كانت كبيره في السن كما كان لها ولد أيضا في هذه السنة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا إذا كنت تتعلم أن اليهود للغاية إبرياء في 15-10 يوم 15 يوم أمر عديم بأن يتعلم في لغاية بعد كده بسيئة كلامة ذات 15 يوم تعجلت حيث فكان يستجموا ويبتدوا بها بين يده الرسول الله صلى الله عليه وسلم والذيه لذيه أنه يجب على المسلمين أن تكون بينهم طائمة تتعلموا اللغة العالم لأن هذا لا تأمن وكبعهم لذيه لذيه ما يتعلم الهندسية والهندسية والهندسية والهندسية والهندسية كل جهة لذيه مريضة المسلمين تتخطط في هذه الهوات وألضا تعلم الهوة في قنطار جليون هل أضع عجب هل عجب فهذا معناه أن الجلد تكون سبب في الجحة أجل نظر بهتزام ندول أحكاة الفي لأن أحكام الزي كانت في سورة الحشر ونزل سورة الحشر أذنب الضائر بين النظير وبذلك تزل السمس الرفع لدلاتي بين النظير والكتارين والأحرين وهزن الكتار والمسيومين ثم اضرار العين بالأحرين الخمر بالحريم القبر والإلاحة الخير ولله الحمد والله والحمد لله الأول والأخير والأخير والأخير